تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين قلب إليك البصر خاسئ خاسئ وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين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 كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بل قد جاءنا نذير.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 بذات الصدور ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذنولا فمشو في مناكبها فمشو في مناكبها وكلوم من الرزق وإليه النشور أأمين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 إن الكافرون إلا في غرور أما هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بلج في عتو ونفور أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى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 تُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ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 توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ما أكم روا فما يأتيكم بما إمعي